الحمد لله الحمد لله جعل المؤمنين اخوه متحابين وجعل ذلك سيم المؤمنين احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله العلاقه بين المسلم واخيه علاقه حب ووئام واخوه وسلام لا اسلام للخصم وخذلان للاخوان انها محبه مبنيه على اساس متين تحب له ما تحب لنفسك وتود له من الخير ما توده لذاتك هكذا هي الاخوه الكامله والدين الحق ومن عاش بهذا الشعور كان الله في عونه وحاجته واراح الله باله وحبب اليه الناس وقربهم اليه وإن لم يستلهموا معروفا ظاهرا بل يكفي الناس أنهم يعرفون عن فلان أنه يريد لهم الخير ويأبى أن يصل إليهم الشر عن طريقه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعونهم بأخلاقكم عباد الله كلما ارتاح الخاطر من أذى الناس والتفكير فيه كلما عز الايمان وزكى الجسد وتفرغت الروح والجوارح للنافع واذا رتعت في الفؤاد جوانب البغض والكراهيه وسوء الظن تحطمت قوى الجسد بالامراض وضعفت اركان الايمان بتلك الاخلاط ووهنت الروح بتلك الاعراض وهذا جزاء الاعراض الاعراض عن هدي ربنا سبحانه الذي اوجب الاخوه والترابط بين المسلمين ونهى عن الفرقه والتباغض ايها المسلم داء عضال يسري والبعض لا يدري يرتكبه يخوض موجه يركب عبابه يجلب عليه بخيله ورجله مع انه ربما بعض الاحيان ممن يتسمى بالخير ويحرص عليه الا انها الحالقه الا انها القاله الا انها النميمه صاحبها نمام قدات مفسد باغي ينقل الكلام زاعما الاصلاح ينقل الكلام زاعما الاصلاح وهو باغي للفساد منتصر للمنتصر للنفس مفرح للشيطان مفرق بين الاحبه والاخوان كان به من مره فرقت كلمه وقطعت رحم ومزقت اواصر فهو من جند الشيطان لا من حزب الرحمن في اسلوبه لطيف يظهر الرحمه والشفقه والاهتمام بهذا الامر الذي يخشى منه الخطر ومنه والله الخطر يخشى ايتفاقم الامر فيفسد الام فيفسد فيفسد الامر وتضيع الامور وهو الذي افسد الامور يتكلم بلهجه الواعظ الخبير متقربا الى القريب او المدير او الوزير او الامير فاذا ما صدق خرج قد كشر عن انيابه وانفرجت اسراره لا فرج الله كربته وجعل موته وجعل موته على سريره همه الانتصار للنفس وان كان مخطئا والحسد وان كان آثما جبان لا يستطيع الموا لا يستطيع المواجهه يرضى بالدهاليز ويابى الصراحه لانه ليس بصادق والنصيحه لانه ليس من اهلها عباد الله يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت متفق عليه ان هنا نص صريح لمن يطلق لسانه العنان يتكلم بما شاء والرسول صلى الله عليه وسلم يرشده بان لا يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته لا مصلحتك أنت ومتى شك ولو مجرد الشك في ظهور المصلحة فيجب عليه أن لا يتكلم لأن السلامة لا يعدلها شيء النميمة أيها المسلمون اسم يطلق على نقل الكلام إلى الغير بغرض الإفساد والنميمة هي كشف ما يكره كشفه سواء كان الكشف بالقول أو الكتابة أو بالرمز أو بالإيماء أو بالإيحاء وسواء كان المنقول عن الأعمال أو من الأقوال أو سواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه فويل ثم ويل فرق لمن سعى بوشاية بريء عند صاحب سلطة ونحوه فصدقه فجني على بريء بأمر يسوء وهو منه براء لقد طلب صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن لا ينقل له عن شيء من أصحابه حتى يخرج إليهم وهو طيب الخاطر صاف وهو طيب الخاطر صافي النفس وهذه سمة ينبغي ان تتوفر في القاده وفي الامراء وفي المسؤولين والمدراء ولا يمنع ذلك من الحذر ولكن لا مجال لاصحاب القاله من النمامين يكفي في ذم النميمه واصحابها انها من اقبح القبائح حرمها العلماء بالاجماع قال المنذري, قال المنذري أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال المشاؤون بالنميمه المفسدون بين الاحبه الباغون للبراء لعنت وفي حديث ابن عباس المشهور حديث القبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بل انه كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بافضل من درجه الصلاه والصيام والصدقه قالوا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه لقد وصف القرآن الكريم النمام بتسع صفات كلها ذميمه اولها انه حلاف كثير الحلف لانه لا يوثق به فيحلف ليستجلب ثقه الناس ثانيا انه مهين لا يحترم الناس ولا يحترم نفسه ثالثها انه هماز يهمز الناس ويعيبهم رابعها انه مشاء بنميم يمشي بينهم بما يفسد قلوبهم ويذهب موداتهم خامسها انه مناع من للخير يمنعه عن نفسه وعن غيره وسادسها انه معتد متجاوز للحق والعدل وسابعها انه اثيم يتناول المحرمات ويرتكب الاثام وثامنها انه عتل يجمع خصال القسوه والفظاظه والفظاعه وتاسعها انه زنيم فيه شبه من ولد الزنا لا يكتم الحديث اي يرضى المسلم ولو بصفه واحده من هذه الصفات التي تجتمع في صاحب النميمه ايها المسلم ما الذي دفعك الى الحالقه حالقه الدين ان دوافع النميمه دوافع خفيه منها جهل بعض المسلمين بحرمه النميمه وانها من كبائر الذنوب تؤدي الى شر مستطير من تفريق الاحبه وهدم البيوت واجاعه التباغض بين المسلمين تسميه النميمه بغير اسمها ومن ثم ينقل الكلام ويفسد ويفسد الانام وهو لا يدري او يدري انه نمام ثالثها التشفي والتنفيس عما في النفس من غل او حسد وكم هي الكلمات التي اطلقت مصدرها الغيظ والتشفي من الكلمات التي يرعاها الشيطان ويحملك على الايقاع باخوتك ورابع ورابع الأسباب مسايرة الجلساء ومجالستهم خصوصاً من هم أعلى منه فيتقرب إليهم بالأخبار الجديدة والأخطاء الحديثة خامسها إظهار الحب والتقرب للمحكي له وكأنه أصبح من أعوانه وأحبابه وعيونه وسادسها أعوانه إرادة التصنع ومعرفة الأسرار والتفرس في أحوال الناس فيزعم عن فلان وينم عن فلان ويهتك ستر فلان ليعرف ما خلف فلان وهكذا وسادسها اللعب والهزل في المجالس التي تقام على الضحك ونقل الكلام وهذا لا ينبغي الاستهانة به فكم من كلمة ونقل قالت لصاحبها دعني ايها المسلم ايها المسلم ايها المسؤول اتذكر يوما من الايام حينما كنت في مكتبك او في سيارتك او في منزلك فاستاذن عليك رجل رجل يريد ان يهديك معلومات مفيده او يريد ان يتكلم معك واثناء مجريات الحديث اهداك معلومات جديده هكذا يزعم عن فلان وفلان وهو نمام نعم نمام فماذا فعلت اظنك قابلت هذا باهتمام وكاني بك اطلقت كلمات العتاب لنفسك كيف تثق بالناس وانك رجل سطحي تقبل الناس هكذا ان كنت كذلك فاعد حساباتك اعد حساباتك مع نفسك ومع هذا الناقل للمنقول عنه حتى يتضح لك الامر جليا لا غبار عليه كان ينبغي عليك ان تقابل هذا الناقل بسته امور أن لا تصدقه لأنه نمام وهو فاسق مردود الشهادة أن تنهاه وتنصحه لأنه مرتكب للمنكر أن تبغضه في الله لفعله المشين حتى يترك هذه الخصلة أن لا تظن بأخيك الغائب السوء خامسها أن لا يحمل كما حكى لك على التجسس والبحث والتنقيب الا ما ظهر لك عيانا وسادسها الا ترى الا ترضى لنفسك ما نهيت النما عن ولا تحكي نميمته لغيرك فتكون نماما مثله قال مسعب بن عمير رضي الله عنه سفير الاسلام نحن نرى ان قبول الشعايه سر شر من السعايه لان السعايه دلاله والقبول اجازه وليس من دل على شيء فاخبر به كمن قبله واجازه فاتق الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمه ولم يستر العوره انتهى كلامه زار بعض السلف اخاه فنم له عن صديقه فقال له يا اخي اطلت الغيبه وجئتني بثلاث جنايات بغضت الي اخي وشغلت قلبي بسببه واتهمت نفسك الامينه كان بكره بن عبد الله يقول عليكم بامر ان اصبتم اجرتم وان اخطأتم لم تأثموا واياكم وكل امر ان اصبتم لم تؤجروا وان اخطأتم اثمتم قيل وما هو قال سوء الظن بالناس فانكم لو اصبتم لم تؤجروا وان اخطأتم اثمتم اننا عباد الله بحاجه لعرض اخلاقنا على مائده القران فلو بها اخذنا لصحت والله ابداننا فلو بها اخذنا لصحت والله ابداننا ولا صحت قلوبنا وهذا هدي ربنا فاين المقتدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين بارك الله لي ولكم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 اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من قالها وعمل بها فقد استمسك بالعروه الوثقا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا عباد الله قد قيل من كتم داءه قتله فجميل ان يسعى اللبيب لعلاج فجميل ان يسعى اللبيب لعلاج نفسه من داء الم به ووعكه اصابته وحري بمن بلي بالنميمه ان يعالج منها نفسه فهو طبيب نفسه ولن يطببه احد مثل ما يطبب نفسه هو ومن اراد علاج نفسه من النميمه فليعمر مجالسه بذكر الله وليتذكر فالذكرى تنفع المؤمنين يتذكر انه متعرض لسخط الله ومقته وعقابه وليتذكر وليستشعر عظيمه افساده للقلوب وخطر وشايته على المؤمنين وليتذكر الايات وليتذكر الايات والاحاديث الوارده في النميمه عله ان يرتدع عليه ان يعود نفسه ذكر المحاسن والاعراض عن المساوئ وان لا يكون ذبابيا يقع على مساوئ الناس ويترك محاسنهم وليلزم الرفقه الصالحه التي تعينه لا التي تزجه في اوحال المعاصي ولييقن ان من يتحدث فيهم اليوم ولييقن ولييقن ان من يتحدث فيهم اليوم وينم عليهم ويلقي بهم وينال من اعراضهم هم خصموه يوم القيامه هم خصموه يوم القيامه هم خصموه يوم, يوم القيامه سيقفون لك بين يدي الله عز وجل بذلك تقي نفسك واخوانك شر هذه الخصلة واعظم منها ان تاتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه كما قال صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليك فان كانت فيك فاستعذ بالله وتب الى وان كانت في غيرك فلا تدعه يلوث مجلسك ويدنس سم ويدنس سمعتك بل كن عامرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ولا تصغي له سمعك وابرا الى الله من فعله حفظ الله اسماعنا وابصارنا ولسنتنا عن السوء وجعلنا مفاتيح للخير مغالي للشر هذا وصلوا وسلموا على أزكى البرية محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالاجتماع والناحي عن الفرقة الآمر بالمحبة والناحي عن الضغينة اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على نبينا وحبيبنا ومفجة قلوبنا محمد بن عبد الله اللهم يا ربنا أعلم فأحينا أعزة على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته وأنلنا شفاعته وسقنا من حوضه وأجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فاعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم اخذ المنخذل الدين اللهم لم شتات المسلمين اللهم لم شتات المسلمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم اللهم الهم شعثهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم وحد صفهم اللهم اطعم جائعهم اللهم احمل حافيهم اللهم اهد علمهم اللهم ثبتهم على قولك الثابت اللهم ارزقهم النطق بكلمه الحق يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام ابرم لي هذه الامره امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه وتقال فيه كلمه الحق لا يخشى قائلها في الله لومه لا ايم يا رب العالمين اللهم عليك اللهم عليك بالنمامين اللهم عليك بالنمامين اللهم عليك بالنمامين, اللهم عليك بالنمامين يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه